129. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت, أصابت حوث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 وَدُّوا مَا عَصَيْتُمْ قَلْبَرَتِ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَرِيبًا نَأْتِيكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله, وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قال لو عبوا عليكم الأنام لمن الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعب للقتال والله سميع عليم